أن الرجال الذين يسبحون له في المساجد بالغدو والآصال إلى آخر ما ذكر من صفاتهم أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم القيامة لشدة هوله وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم وتأثيره في القلوب والأبصار جاء في آيات كثيرة من كتاب الله العظيم كقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وقوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقوله تعالى وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر ونحو ذلك من الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم كقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به الآية وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى غير ذلك من الآيات وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير ذكرها القرطبي وغيره على المؤلف رحمه الله وأظهرها عندي أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى إذ القلوب لدى الحناجر وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف كما قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الآية وكقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فالدوران والزيغوغه المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الابصار وإن كان مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا قوله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الظاهر أن اللام في قوله ليجزيهم متعلقة بقوله يسبح اي يسبحون له ويخافون يوما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وقوله في هذه الآية الكريمة ويزيدهم من فضله الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات كما دل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء وقال بعض أهل العلم الزيادة هنا كزيادة في قوله للذين أحسن الحسن وزيادة والأصح أن الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد قدمنا قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن لأن قوله أحسن ما عملوا صيغة تفضيل وأحسن ما عملوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات وصيغة التفضيل المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسنا لم يجزوه وهو المباح قال في مراق السعود ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أعمال الكفار باطلة وأنها لا شيء لأنه قال في السراب الذي مثلها به حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفار جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء الآية وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية وقد دلت آيات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في الدنيا دون الآخرة كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها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 وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في الكلام على آية النحل المذكورة وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه الآية أي وفاه حسابه في الدنيا على هذا القول وقد بين الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل ان ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد بمشيئة الله تعالى وذلك في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أيها المستمع الكريم سنكمل حديثنا حول الآية في لقائنا القادم بإذن الله لتصرم وقت هذا اللقاء فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته